أعو الله كالشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعنما القرآن خلق الرحيم سوى القمر بحسدان والنبي والشهر يسددان kom maar لا وجاءوا يا ثلاثه من بنينا وما I need, I يخرج الله من We're not So I'll uh <laughs>